Postulate يا life, فخر السماوات كان حجم من الأرض ذرب قفار حجم الأرض من الفلك قطرب بحار ويها الحقيق ودي الولي رفع وشعار هو انخلق الأجلى الخليق وكل شي صار كل الذي خلقته لخمس أسماء المصطفى والمرتبى والنور زهراء والمشتبى ثم الهدى فخر الشهادات لا لم يموت هذا علي سر لا We gaan opnieuw كان السجود لا دم لأني يعرف علي سر الخلود واهل الكساء على الخليق كانوا شهود بل في من قبل خلق الوجود النار مثوى للذي قد كان عاداه وقد خلقت جنتي لمن تولى فهو الذي من نوري خلقت جناتي لا لم يموت هذا علي سر العباد يقبلون عرش الهدى ففيه ايات لا يموت هذا علي سر العبادات لا, لا, لا تحسبن لقتل لله ما ايو يا بجنتي وهب حياه ما تستحيق اهل الارض درب النجاة مو راس الولي راس الصلاة انا عليا للهدى قد كان ديستور wat die aapje toert, mijn فيه ابتداء و كل الرسائل لا لم يموت علي سر هذا ففيه اياتي وانت حياتك من علي تاخذ يمان حيدار أمير على الخلق والأوصياء ولو لا تطيح على الأرض كل السماء فيه القرون الماضية والكون قد طبر رحى وباسمه سر وسرار هو الذي كان وما يكون والآتي لا لم يموت هذا علي سر العباد السماوات واستقبلوا ناشى الهدى ففيه ايات لا لم يمت هادى علي سر العبادات علي،, علي علي المشاف نورك يا علي حقد العماء كل دينيتي والآخرة يقضيها يا أوجبي ابن البسمله فرض الصلاة واللي يحبك يا علي الله اصطفى وعزتي وقدرتي ان ني ان الله قد فاز من كان علي في الدين مولاه ان الذي علي في ذاتي لا لم We will not be able to do